على ان البلاء سيكون اقل ما يكون عليهن رحمه بهم ولان الله تعالى لا يبتلي العباد ليهلكهم بل يبتلي العباد ليرفعهم بل يبتلي العباد ليرتقوا عند ربهم من ما العلا بل يبتلي العباد ليكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم ذنوبهم ويجعل صحائفهم بيضاء نقيه وان يجعل الموازين بالحسنات والصالحات والطيبات الرضا عن الله عز والرضا بقضاء الله عز من اقرب القربات اصل الصالحات واكثر الطيبات ولنبلونكم لا, لا نختبر انكم ولا نبلغونكم بشيء وهنا شيء ظاهر جدا كما قلت على عظيم الرحمة التي من الله لعباده بشيء من الخوف والجوء ونقص من أمور الأمالي والأنفس والثمرات وبشير وبشير الصابرين كما قال الله تعالى ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلغ أخبركم وأيضا قال الله تعالى إفلامهم حسب الناس أيتوقع يقول أمنهم لا يكترن وذلك الذين قبلوا وعملنا الله الذين صدقوا وعلمنا الكاذبين وهنا ترى بان الله جل جلاله يعني يطري العباد طاره بالضراء وطاره بالسرار امين, أمين رضي الله ان عليك وتارة وتارة بالمال وطاره بالتضييق والله حكم في عباده سبحانه وتعالى عليكم السلام وبركاته إذن فأذا قال الله قال الله لباس الجوع والخوف وكل ذلك من باب البلاء وضقت أيضا للرجوع قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت عيد الناس لذوقام بعض بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون وأتابي العلة والحكمة في ذلك ولما قال قال بشيء من خوف وجوع قال النبي صلى الله عليه وسلم عرب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن صابت سراء شكر وهذا له خير ما سوته ضراءه صبر وهذا له خير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب المرء من نصر والوصر والهم والغم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت له كفر. وهذا من فضل الله على عباده بأن الله جل فعلا يبتريهم لرفعهم وأيضا ليمكن لهم من النجاة والنجاة لا فتأتى إلا, إلا, إلا, إلا, إلا بأن ينصفر المكلف في الذهب ليتخلى عن الشوائب فيصير ذهبا خالصا امام ربه بين يدي الله جل بشيء من الخوف والجوعي ونقص من الاموال والانفاق والانفس يعني ذهاب بعض المال يعني تصليد بعض الظلمة عليك الجوع والخوف والزلزلة تكون زلزلة لأن بعدها يكون ثباتا وسدادا ورشادا وفلاحا ونجاحا رأيت ما قال الله وإجاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإزالة الابصار وبلغت القلوب الحناجب وتظنون بالله الظنون هنالك أبتل المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لكن ماذا قالوا ماذا قالوا في هذا البلاء رفعهم الله وإجاءهم ما ابتلاهم إلا ليبين للملائكه قبل الناس يعني الذهب الخالص من هؤلاء الخرق ايش قال الله جل وعلا قال قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما بدلوا تبديله زي قال الله تعالى يعني بقرآن يتلى على على تذكيه هؤلاء لعن الله الرافض لعن الله الرافض مش قال قال من المؤمنين رجال صدقوا ما الله صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله عليكم السلام <تصفيق> ورحمة الله. نعم قال الله تعالى واستمرات أي ترى ترى استمرات دون البلاء فيه بلاء القحط أو المطر دون دون الامبر. والمطر دون الامبر يسمى الع بالسنة السنة السنة كما قال صلى الله عليه وسلم ليش السنة؟ ألا تنتظر؟ أم تنتظر ولا ولا نمت؟ هذه السنة. زار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تهلك أمتي بسنة بعام؟ واستجاب الله جل جاء في أعلام المذهب الرجل قال روا صلى الله عليه وسلم قال أعلام الله لنا فوقف ابن السلام فرفع يديه وما كان في السماء من قزع حتى أضلت مسحابة ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا ويتحاضر المطر من بين لحيه بأبي هو وأمي قال الله تعالى وبشر الصابرين وقلنا الصبر صبر على صبر الترعي وصبر اختياري وهذا الصبر على أفضل الله المؤلمة من أفضل الصبر وإن كان الصبر الاختياري هو أعظم الصبر عند الله جل جل, جل وفي كل خير رضي الله عنك أبي فتح صلى الله عليه وسلم يا تستنير بأهلها و و و, و, و أفضل أفضل أهلها علينا ما نعرف كيف لنا يعني نصدقه رضي الله عنك شيخ شيخ يحسن لنا كثيرا الله يرضى عنه رضي الله عنه قال وشى الصابرين الذين أذاب صبت المصيبة قالوا إن لله وإن إلهي راجعهم يعني هن هم سلموا تسليما ولذلك قال الله تعالى أو قال النساء السلام ذا قطعم إيمان مرد بالله ربه والاستمدين من محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الرضا بالله ربه من أعظم أعمال القلوب وأعمال القلوب التي تصل بالإنسان إلى علام الغيوب فكلما كان العبد بربه أرضه كلما كان كانت رفعته عند ربي أرقى وأسمى وإن المرأة لا يعتدي المنازل العلا بأفعال القلوب قبل أفعال الأبد ومنها هو وأساسها المحبة التي تورث في الرضا عن الله جل وعلا وعن أفعال الله جل في ولاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله, عليك الله عليكم جميعا قال قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وهنا أيضا بهذه كما قال أبو العلاء شوف قال الصلاة من الله جل في الثناء حسن في المال الأعلى وإن كان جموع العلماء يرون أن الصلاة غير الرحمة ولكن الأصل في العطف المغايرة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة قال أولئك عليهم صلوات عن الثناء حسن الله رعاية يذكرهم بالثناء الحسن في المال الأعلى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فإذا الصلاة غير الرحمة, الرحمة لازم الاستناء إذا أثنى الله خيرا على عباده أراد رحمتهم وأراد نجاتهم وأراد, وأراد رفعتهم فإن الله تعالى قد, قد حدث عنهم عن أسمائهم وأسماء آبائهم أمام الملائكة بالثناء الحسن فيكون ذلك هو, هو, هو لازمه الرحمة والرضا والجنان والمتعة وجوار الرحمن سبحانه جل في وعلاه ملائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه أي ثناء الله عليهم والرحمة الرحمه النداء من العذاب وأيضا ايضا الرحمه الرحمة الرحمه دخول الجنان وأعظم منها ان يقول الله رضي الله ان لكم موعدا انجزكموه فينكشف الحجاب فينظرون الى وجه الرحمن ما اوتوا نعيما مثل هذا النعيم ما اوتوا نعيما مثل هذا النعيم الله مرزقنا هذا النعيم يا رب العالمين اللهم جزاكم الله خير ولائِكَ عليهم أولائِكَ شرَّ البعد وهذه معناها رفعة المكانة عند الله دل في على أتنا عليهم خيرا فلهم المكانة العالية عند رب البرية سبحانه جل في علاه أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين على الخطاب نعمل عدلان ونعمل علاوة أولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة العدلان يعني الصلوات الثناء الحسن ولازمهم الرحمة الرحمة أعظمها أن ينظر إلى وجه الرحمن سبحانه وجل في هو والعلاوة قالوا ذلك هم المهتدون والهداية هنا هداية تامة هداية فيها هداية القلوب وهداية الأبدان بل هداية المكلف إلى الجنان ولأن الهداية هداية في الدنيا في الأخيرة هداية الدنيا هي هداية, هداية القلوب هي أعظمها هداية القلوب هذه من أعلام الغيوب إن الله يحول بين المرء القلب وهداية الأبدان تابعة لهداية القلوب وهداية الثالثة هو أن يهتدي إلى مكانه في الجنة أكثر ما كان يعلمه في الدنيا يعني لذلك الجنة يعلم أين مكانه وملكه في الجنة أكثر ما كان يعلم أين بيته الذي الذي كان يسكنه في الدنيا وردت أثر كثيرة في ثواب الصبر على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فاسترجعوا عند مصيبة ثم أقول اللهم موجوني في مصيبة أخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك طبعا النبي صلى الله عليه لما لما قال لها أن أن تقول هذا الدعاء قالت ومن خير من أبي سلمة ثم قالت ما بد يعني ما بد إلا تبع السنة فقالت ذلك وأخلف لي خيرا منها فخالف الله لها خيرا منها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد تصيبه مصيبه ففيقول ان الله لا يرجعون الله اجلني في مصيبتي واخلف, واخلف لي خيرا منها الا ادعو الله جل شعلا في مصيبته واخلف له خيرا منها ولذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك من السنه وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نص ولا مسلمه يصاب بمسيرة ما ذكرها إن طال عهدها فقال عبد قادم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا تدد الله له عن ذلك فأعطاه مثل أجلها يوم أصيب الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجلك على خضبنا صبيك وأنا فقتك فهنا الحقيقة لابد أن تفهم أن, أن هذا الأمر من أعظم ما يكون هو من باب الرضا, بال... الرضا بالله أن ترضى بالله وان ترضى بقضاء الله دلفع لا وان تعلم يقينا انه ما قدر عليك إلا ليرفعك لي... لي... ليبيض صحيفتك لينزلك المنازل العلا حتى ترى الفوز العظيم والسعاده الابديه السرمديه بجوار الرب البرية اللهم اجعلنا من اهل الجنان وانت ارحم الراحمين يا رحمن الفوائد المستنبطه البلاء سنه كونيه لا تنقطع عن أحد، ويكون بالسراء والضراء. خير الناس من استسلم استسلاما تاما لرب الناس. اتباع السنة نجت، اتباع السنة نجت.